وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شققا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس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 فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الْأَرْضِ أَمْ أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا ذون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن يجد نُعْجِزُ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا ظَنَنَّا أَنَّ لن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا عَطَاءً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 ومن يَعْصِ الله ورسوله فَإِنَّ له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى إِذَا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا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 ليعلم أَنَّ قد أبلغوا رسالات ربهم وَأَحَاطَ بما لديهم وَأَحْصَى كل شيء عَدَدًا